الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من مالك اقرأ رب باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان. L' cri on aura bon